مُشْفِدِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ ربهم لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك هو الفضل الكبير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 وما يقترب حسنة نزد له فيها حسنة وما يقترب حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور إن الله غفور